صلوات من آجات العزرة المحمدية بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الزاهرات والتسليمات العاطرات والتحيات الكاملات والبركات التواليهات عليك يا سيد يا رسول الله يا خاتم الأنبياء يا قدوة الأصفياء يا سيد الأتقياء يا أكرم أهل الأرض والسماء الصلاة والسلام عليك يا نور الحق الذين مرضا على من قفاء على الأخول والإلتقاء فكان آذان قبسه فكان آذان فكان آدم قبسا من هذا بعوائي الصلاة والسلام عليك يا صفاء كل شيء وحقيقة العالمية يا ناسوة الحياة السارية في تلك الرقائق اللاهوتيتي يا يمنوع الفيط الوازل من ذلك المسانية يا شرع للمشاعر مجدار المعيّة الصلاة والسلام عليك يا صفي الله أنت الأول من في العالمين والآخر وهو أنه في المرسلين الظاهر شعودا في المبيين والسادق والدين والباتلين. الحقيقة والمقين والحافظ أخولا لموافق رسالة والتبيين الصلاة والسلام عليك يا مشكات الاسباع يا مغار التوحيد يا عهلة الأبداع والتفريد يا أكار الأعوال في التحميد والتمجيد يا ذكرى مفايس النماعيطي لمن ألقى السمع وهو شهيد الصلاة والسلام عليك يا كنفر البركات يا غيث الخيرات يا بطلعة جميات يا مشرق السعادات الصلاة والسلام عليك يا ذا الأمهال الصادعة والإشراقات النامعة والفيولات الحامعة الحسنات الجامعة الصلاة والسلام عليك يا منك انتقت الأرواح إلى المعاني الفانية وتحققت بوجود شهود صعودك الملائكة المرانية واستنارت بنور نيرات الشمسي أهوئك أفضل كل عبدي من مدد في غواتك يا جميل مخلوقات كونياتي الصلاه والسلام عليك يا هيكل الانوار الدميات القاهرشيديه يا سيمه حتن يؤيد سيفه راجي يا صانع هذا الانسان في معارج كبسيته يا رب حيقا يا رحيم قل لها نار ابتي يا ذو قل احاسيس في سي معانيها بروحيتي يا يا مثال المحبه التي تثمت صفوات جمالي كماليتي الصلاه والسلام عليك يا سيدي منجائي يا شمس الاكوان يا رحمه الله في سوء انسامي يا سمار قلوبك يا يا قولت جواني يا تعادة القلوب يا جزاء الحسان يا أقد الكون يا ضمير الضمان يا ضمير الزمان يا لقة الشعور يا وحد الديان يا حاسة الغيب يا فهم القرآن يا جنة الروح يا حدرة الردوان الصلاة والسلام ولك يا صاحب الوئي والعدادي يا غيال الرحمة يا رفيع الدمال يا نور الحكمة يا سراد الرشادي يا أساس العادل يا رحمة العبادي الصلاة والسلام وليك يا من لا تدرك الرقول عظمتك إحاطة تقديرا يا من منهت فضاء الوجود إشراقا وتنذيرا يا قطر النتار على شجرة الحياة التي طهر الله بها العبادة تقديرا يا ايها النبي انا رسولك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام عليك يا فرزخل ازلي يا دليل بيت الحق والمخلوقات يا حسنة المسلمين في الشدائد والازمات يا عظمة الأسرار الصارية في قواده كمالاته الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله وإكرامه يا نعمة الله وإفسانه يا هداية الله وإنعامه يا نفعة الله وإلحامه يا مبهى الخير ونظامه يا مبهى السعب وختامه الصلاة والسلام عليك يا من أنت للشنس بهار ونور وللكواكب روعة وظهور وللحياة بهجة وسرور وللماء ريج وطعهور الصلاة والسلام عليك يا شعاء نور اليقين يا عين مصائل العارفين يا طهارة سرائل الوحيدين يا تبصيرة المفتنصرين يا فرحة المركودين يا سلمة المخدودين الصلاة والسلام عليك يا نور الشهود يا سعدة العود يا آية التهلي يا مجزة القلود يا رب ارحمنا يا عباقره الزهري يا بسمه الوجودك السدرات والسلام عليك يا طبيب الوجود يا شفا على الاجسام يا حياه المنفوسه يا دهماء الاسقام يا من سحب في كفك الحصى والقعام وان تقلك تظل قبل الفتان ونسق لك العنكبوت وبرغ الحمام يا من رميت لقدح اللبان الكفيرة من الأنوان يا من شفق لك القمر و رب لك الغمام الصلاة والسلام عليك يا عليك يا من سلمتي قال لك الحجر مشعور وشددت يرسانك كنده احجار وحق لك الجبع وغاوك غار وجاءنيت زد من جلال قوتك شوامي خوشمي من الجبال بين اصابعك الناء الجلال ونبع من بين اصابعك الناء الجلال وشكان كلب عير كلمت كف ربك يا افصح مقالي يا من اثرت قد الموج الصخري ولم تثير الرمال ولم تؤث في الرمال يا صاحب التاج والعرى والنراج يا نبي الخير يا مصر يا من ترهب كل لتهدئ اسرائي في عالم يقاتل في عالم يسالك وشاهدت مبناك ياي بقلبي لا بعالم الخيال وكم تحملت الاهوال وتقدمت الابطال في حومه الكتال وضربت الناس وسبت الحسن في القوه الأفعال وهذا تخصيص من الله لك في تكريم وإجلال ولا استحالة في ذلك فالله قادر على كل شيء سبحانه الكبير المتعال فمعجزاتك في عجز عن مصفها سوى الآياتك واضحة البيانة اشر اليه فلديك على من الري زمان يملك الدين حق مشاهد في كل سماءه امكعور الصالح والنجوب والسعده ولك يا من قر الله طاعتي كبير طاعتي لمن طاع الرسول قد اطاع الله بجعل مبايعتك حي انت يعته ان, إن الذين ما يعون كنما يغيره لفظه اصل بحجاتك في كتابه لما يقول دعكم ان في سكره يا مغلول وارسل كل الناس جميعا يا ايها الناس في رسول الله اليكم ولم يعذب قوما أنت فيهم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم واجعلك على كل أمم شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمم شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وعلم المؤمنين أدهى الحبيث معك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعلكم بعضاً وشرتك الرحمن الرحيم بحاسم الأوصاف ومحام التكريم وهمك لعناء خلق عظيم وأغداك الله عن الحراث الله يعصنك للناس وأنزل عليك القرآن رحمته ورقاتها ما أنزل عليك القرآن لتشقى الصلاة والسلام عليك يا سيد الخلق وجميع ما خلق الله يا نهافه نحن طاعة الله نحن طاعة الله يا دليل القلوب إلى بشت الظن بالله الصلاة والسلام عليك يا ليلة القدر يا رور الفدر يا مطلع الفدر يا ريح المرد يا عطر يا عطر والزهر أنت فيه البتر والفخر والذكر والعفاد والطهر والفتح والنصر والحمد والشكر الصلاة والسلام عليك يا من أنت للعالمين رحمتك وشفاء للمسلمين عز ورهبه حللنا دائي قدامكم اشفيا ابي المتوسلون بجلالك ممكن هو نبيك داتك هل تحبون بركاتك هذا ارتابك طالبينا الكريمه بعامتك وعظيم شفاعتك ضروره مديتك تفيني ونظره كرمك تهدي لي لما نذاك صاحب البيت المدع ومستغث بك من الى الضاي الذي زال عنه الشقاء نعم وكن أصي و هي قلبي يولد تيه الفرج وتشويلي مرورك الشريفات وتشويلي مرورك الشريفات يا قلب كي عندا يشتا حرقتك وانت في الرفيهك الأعدا اللقاء أسمر مشو تجني والوهري بكل طائتي نفيض خيرك على المهبين ويعمل برك على المخلصين فتشاهدك أمتك في يقضة بروحها ومناها منها وتسألك عما يسرع شرها فتجيبها إلى في خيرها يا من انت هادينا بشرف هنا سيدي يا رسول الله وحططك يا رب من قومك واشرق وجهك هارم على البن كبيرا شهدتك على البا الذين بهي هذه للمتشككين بنصورك يا مقامي حضراتك لان قدرك لا يعرف به الوهب والغنى والخيوان والمقامك لا يدرك من كلام يتخذ الجدار فما الذى صلى عليك ولم تشد ظهورك عليه وما من ذي استشفع ولم يصيب رسول الله نحب في حماك يا الله نحب في حماك يا رسول الله نحب في حماك يا الله نحب في حضرك يا حبيب الله نحب في حضرك يا حبيب الله نحب في حضرك يا حبيب الله نحب في كنفك الله نعم فيك فيك الله نعم فيك فيك الله نعم في جالك يا صفي الله نحن في جالك الله نعم في جالك الله نعم في حرمك يا عز خلقنا نعم في حرمك يا عز خلقنا هم من احد الا يراد ان يكون موثيا وانت يا رسول الله مظهر العطاء والله سلامات الارض وانت مراه جهاد يا لي في هندكم الذي الذي منها شرابه العالمين وانت كتاب الغي وغيتاب الذين وانت نظر الحق في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين كيف ولا قد أنزل الله عليك في محكم التبين قد جاء كل الله الروم وكتاب المبيل الصلاة والسلام عليك يا من في عالم غير إشرافك وفي عالم شهادة عثارك وفي عالم من وفي عالم أفلاك ألبارك وفي عالم أرزخ بركاتك صلى الله عليك وعلى أهلك الأبرار المتقين وأصحابك الأخيار المقرأين وأزواجك الأطحار مؤمهات المؤمنين صلاة يصطع نوعها في أعلى عدين ويعلو شعرها في الخالدين ويرتع فيه قتل هذا الآبدين ويسمو فطل هذا التاليين الصلاة والصلاة عليك يا إمام الوداء يا بحر المتاع يا رف المراء يا صاحب التراك والكرامة يا سيد الخلق يوم يا من عطاءك الضار في الآخرة أسماء مرات والسعادة وأعظم درجات السعادة يا صارب الرسيلة الكبرى يا المردد أمتك والعلاق والأحوال يا صارب الشفاعة العظمى يا الحشر والسوال سلام سلام الله وملايكة عليك وسلام من عيدك سلام الله وملاعيكته عليك وسلام الله عليك وسلام عالقنا منك من الله وإليك الصلاة والصحاب عليك يا صاحب الفتح والفتوح جئنا إليك من قلب والروح أنت وسيلتنا إلى الله تعالى an yakhthinalana bikamali al-iman wa ni'mat al-islam wa an yajma'lana bikaf'a ala maqam wa yudina tadaka al-sharifa fi al-yaqati wa al-alam wa an yarina qodran fi jibalik ya al-musali